ثمانية استمع إلى الساعات واكتبها حسب الصور كما في المثال ثم قرأها الساعة الواحدة والنصف الساعة الحادية عشرة والنصف الساعة التاسعة والنصف الساعة الواحدة والنصف الساعة السادسة والنصف الساعة العاشرة والنصف. الساعة الثانية عشرة والنصف. الساعة الثالثة والنصف. الساعة الرابعة والنصف.